بالباق خالسينا بالباق خالسينا جانا من الحلوة مسج عمك ناتينا مبروك يا الغالي مبروك يا الغالي وافق العم عالي تاكلهم نطرنا من الحلوة مسج عمكيناتنا أحلى مسيج واصيل العالة كلها بالفرح باللحظة يقرون بالبق خالسينة بالبق خالسينة يا نبي الحلوه مسج عمك ناتينا بنشوفلك قلك بنشوفلك قلك نقرا رساله القمر للي يحبه جانا من الحلوة مسج عمكي ناتينا راجع حساباتك راجع حساباتك شوفش كثر ويل مهر تنسوى الميزيونة بالباق خالسينا بالباق خالسينا جانا من الحلوة مسج عمكي ناتينا دقليها حاجيها ديقليها حاجها بحل المحب ويا الحبيبي بوح ماكننا بالباب خالسينا بالباب خالسينا جانا من الحلوة مسج عمكيناتنا تتكتلاقيها <تصفيق> تختكتلاقيها تعرف الحلوه واش تبي واللي يطلبونه ومسج عمك ناتينا ممنون لك حدار ممنون لك حدار بول زيارة للنجف حقك واصلونا بالباب خالسينا بالباب خالسينا جانبين الحل ومسج عمك ناتينا ربي هنكم ربي هنكم والساعي كلمة سعى عادل تتحقق اغنونا بالباق خالسينا بالباق خالسينا مسج عمك للشاعر أبو محمد الناجي